يا رحمن يا رحيم موقع الطريق الى الله في قديم بسم الله والصلاه لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فكان بقيه في مقدمه المصنف في اسماء الله الحسنى بقيه لم تترك قال رحمه الله الهادي الذي بيده الهدايه والاضلال فلا هاديه لمن اضل ولا مضل لمن هدى من يهدي فهو من الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وقال سبحانه قل ان هدى الله هو الهدى ولا ير الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين اسم الهادي من اسماء الله الحسنى وقد اقتضنا باسم النور في هذا الموضع فهو عز وجل نور السماوات والارض وهو هادي اهل السماوات والارض وسبحانه وتعالى هدايته لخلقه بكل انواع الهداه هو يتفرد سبحانه وتعالى بها على الوجه الذي فيه عز وجل فاما الدرجه الاولى من درجات الهدايه فهي الهدايه العامه لثار المخلوقات هدايه لما يصلحهم كما قال سبحانه وتعالى في مناظره موسى وفرعون عن موسى عليه السلام لما ساله فرعون عن ربه قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا فهذه رداية العامة لمصالح خلقه من ضنها هذا الذكر كيف يأتي الأنثى هذا كل شيء إلى معاشه وطرق رغطه سبحانه وتعالى جعل في الكائنات ما تهتدي به وما تعرف به مصالحها وكثير منها او كلها يعرف ذلك بغير تعليم اكثرها يعرف ذلك بغير تعليم من ابويها بل يقذف الله عز وجل في قلوبها وفي عقولها ذلك من غير تلقي تعليم لها كائنات عديده تنشا بعيدا عاد ابو الهيئه وتبحث في طلب رزقها فلوتهاجر هجرات طويله لا يعرفوا كيف اهتدت الى ذلك بالاسباب الظاهره لكن يقر اهل الايمان ويصدقون بان الله هو الذي هداها في بعض الابحاث العلميه اما مصنفا من الطيور والذي يهاجر يعني من جنوب اوروبا الى شمال البحر المتوسط في فتره الصيف في فتره الشتاء بحث عن الدفئ ف بعض الباحثين يعني ظل يبحث عن يعني كيفيه ذلك ان هناك طيورا يعني تخرج من البيض دون ان تدرك تهاجر في نفس المسار وبعضها مسارات طويله جدا فضلوا يبحثون عن السبب المحرك لهذه الطيور لي معرفه طريق الطيران في بحار واسعه شاسعه ومسافات طويله في الطيران كيف تهتدي يعني الطياره ممكن اللي الناس بتعملها بتهتدي بالبوصله حضرتك عشان سفر مسافات عديده وحجمها كبير وقدره السرعه عظيمه وبياخذ فترات طويله للتدريب على طريق الرحله والا تاه في الطريق فكيف تعرف هذه الطيور هل فقط بدرجه الحراره وكيف تدرك ان درجه الحراره في الجنوب اذفه ستنطبق هذه المسافات الشاسعه ولف احيانا تمر على اراضي بارده اشد من او على البحر البارد اشد من اليابسه فلا يفسر درجه الحراره ان تكون هي المحرك الذي للطيور فجرب بحثون عن المحرك لها فباحت قوه يمكن ان تكون عندها بخاصيه الجاذبيه و المعرفة يعني فيها شعور بالشمال والجنوب من حيث جاذبية الارض ف المهم ان هم وضعوا اقطاب مغناطيسيه في عكس الاتجاه الذي يعني وضعوها في مكان وضعوا اقطاب مغناطيسيه وشوفوا الطيور دي تتجه ازاي فاتجه المهم يعني لم تتجه في اتجاه الاقطاب المغناطيسيه المهم هذا يعني الله عز وجل بعضهم ان هو يعني وضع هذه الاطراف الصغيره فيما يشبه ما يعرف بالقببه السماويه بقبه فيها على الارض خريطه للبحر الابيض المتوسط فيها شبه يعني شبه جزيره ايطاليا نحو ذلك وشماله وجنوبه وعلى عكس الواقع الذي هو في اتجاهات الاصليه في الشرق والغرب يعني على الارض انا عاملها في اتجاه عكسي سبحان الله ان النبيه التي خرجت من افراخها اتجهت بالفعل على حسب الخريطه الموجوده يعني هي وضعت لها مثلا ايطاليا جنوبا والواح المتوسط جنوب البحر المتوسط شمالا افريقيا شمالا على الارض اللي هي الاوضه اللي عملوها اقول المكان اللي عملوه فوجد الطيور بتتجه على الارض على حسب الخريطه الموجوده يعني اللي قصدت من ايطاليا اللي هي في الجنوب الى البحر المتوسط ده في جنوب والعكس ذلك ان في خريطه موجوده في عقل هذه الطيور تدرك بها ان هي هتلاقي الشكل ده من تحت لما هي طيرة تجد هذه الخريطة المتقنة جدا وهي تتجه بناء عليها لو اتغيرت الخريطة هتي مش على حتى بالخريطة الموجودة لو اتغيرت او متغيرة برضو فتبحان الله من الذي وضع في يعني ذهن هذه الطيور وفي يعني عقولها ادرك خريطة بمقاسات محددة باشكال معينه وهي ما زالت خرجت من البيض فقط لم تعرف شيئا الكائنات يعني لها هدايا عجيبه هداها الله عز وجل يعني باصناف شتى من الهدايا تعجب لها انظر الى النحل والنمل ويعني كيف دقه النظام الذي تقوم به هذه الحيوانات في مملكتها هذه الحشرات في مملكتها وكيف انها تتقن انواع من الاعمال انواع من الغذاء انواع من البيوت يعني تعد غذاء معين لغذاء الملكات مثلا غذاء معين للذكور غذاء معين للشغالات وكانها تدرك الفرق الاساسي في كل ما يعني غذاء يؤدي الى نمو مثلا الاعضاء التناسليه في الملكات وضمورها في الشغالات والذكور يكون وضع معين اخر وكل منهم له بيت معين معدله وبناء وغذاء معين معدله وهذه حشره لا تكاد تبل و اخره الاصبع نصف اخره الاصبع ولها يعني في مخها وعضلاتها وتفكيرها هدايا عجيبه ذكر ابن القيم رحمه الله في قصه في يعني انواع هذه الحيوان في مساله النمل ان رجلا يعني وضع وجد النمل يعني ياتي الى مثلا قره السكر او الشيء الذي يعد غذاء للنمل في افواج متتابعه ووجدت عث سكر لنملة في الطريق لها يعني فظلت تحوم حولها حاولت ان يعني تحملها فعجزت عنها فذهبت حتى التقت بمجموعه من النمل ودار بينهم الحوار الله اعلم به لكن ظل كل منهم يعني امام الاخر نرى الاخر يتكلم يعني كل منهما وهو ينظر وجد ان كل نملة تقف امام راسها لحظات ثم تذهب معها بعد مع ذلك فاجت المجموعه من النمل وهو في الطريق نزع قطع السكر من مكانها نقلها من مكانها فوجاءت النمله يعني النمل معها وظلت تحوم حول المكان الذي كانت فيه قطع السكر وتلف حول نفس هذا المكان فلم تجد شيئا فرجع النمل معها مره ثانيه فوضع قطع السكر بعض عن طرف النمل وهي كانها كانت متاكده من وجود قطعه سكر او قطعه غذاء فوجدت القطعه مره ثانيه فرجعت واسدت بالنمل ونزع هو قطعه السكر من مكانها فعل ذلك ثلاثه مرات في المره الثالثه اجتمعت النملات حول هذه النمله وشطرتها نصين قطعتها نصين لانها ظنت انها نمله كاذبه بيقولوا ان هي في هدايه سبحان الله هذه الكائنات يعني في حتى في الاخلاق والاعمال لذا ذكر امام البخاري رحمه الله عن عمرو بن ميمون الاودي رضي الله عنه وهو احد مخضرمي التابعين يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم ير النبي عليه الصلاه والسلام وكان في عهد يعني ادرك كبار الصحابه كعمر بن خطاب رضي الله عنه قال رايت قرد وقرد زنايا في الجاهليه فرجمتهم القود القرد سبحان الله له هدايا عجيبه في التحول على ما يريد وهو من ابرز الحيوانات ما الذي علمها اما في امر الذنبه امر عجيب يعني يعني يغسل الذنب بذلك ما قال رأي قردا شيخا كبيرا ومعه قردة فظل يعني كان يريد ان ينام فنام فهو في البخاري الحديث مختصر والاسماعيلي ذكره مطولا فنام فنزعت يدها من تحت رأسه وكذلك تطلع يدها من تحت رأسه بهدوء شديد وقد أشر لها قرد شاب فاتبعته قال فوقع عليها وأنا أنظر ثم إنها رجعت إلى يعني زوجها فوضعت يدها تحت رأسه كما كانت صنعتها فاستيقظ فهبم زعورا فشمها فطاح أعظم قياح فاجتمعت القرود من كل مكان ساءوا بذلك القرد الشاب بعد ذلك من الرائحه وقذفوها بال بال حجاره قذفوهما بالحجاره حتى ماتوا وعمر بن ابي امصاق التابعين على شمال كنا من المخضرمين من هنا فكيف هذه البدايه لهذه الكائنات الا من الهادي سبحانه وتعالى الانسان في داخله انواع من الهدايات يعني لا يعرف لها يعني حصرا يعني هدايه حتى الخليه الواحده في كيفيه انتظام حركات جزيئات الغذاء وجزيئات الالكترونات حتى تظل على الخليه الواحده حتى تظل على كهرباء معينه وكيمياء معينه بحيث يظل تظل الظروف الحيويه والحمضيه والقلويه داخل الخليه وخارجها منتظمه تسمح باستمرار الحياه و الهدايه داخل يعني عندما يحدث هجوم من الميكروبات مثلا او الكائنات الدقيقه على داخل الجسم فتجد انواع من الهدايات فعلا خلايا تاتي من كل مكان معينه مخصصه ومعروفه وتسمى اسماء مختلفه لدى يعني الباحثين في المناعه ونحو ذلك يعني بانواع مختلفه من خلايا الدم البيضاء كل منها له وظيفه محدده وتبدا في مهاجمه الميكروبات ويقتل منها عدد كبير ويبقى عدد منها يحاول التهام هذه الميكروبات هذه الكائنات الدقيقه سواء كانت بكتيريا او فيروسات ويجتمع في هذا الموضع الذي دخل فيه ميكروبات اعداد هائله من كرات الدم البيضاء التي ما الذي استدعاها ومن اين حصلت انت في غفله تامه ربما شعرت بالالام في حلقك او في رجلك او في موضع الالتهاب الذي وقع وهذا الالتهاب عباره عن كميات هائله من الخلايا خلايا الالتهاب يعني الالتهاب جسم ملتهب يعني كان بيقولوا في حريقه هنا تعالوا الحقوا وجود هذه الخلايا التي تسبب يعني الالم الوجود قتل من هذه الخلايا يسبب الالم والتضيق او خلايا يعني بيضاء مميزه بسبب المعركه التي حدثت وموت هذه الخلايا هو الذي كان في الدفاع عن الجسم والوقاية مع أنها تجري تابحة في الدم هل هذه خلايا لها عقل هل لها إدراك شيء عجيل يا خلية واحدة صغيرة جدا لا ترى في الملي متر الواحد فيها ما يقرب من أربعة إلى عشرة ألف خلية وهي تجري وتسبح وتبحث في كل مكان المخ ليس هو الذي يحركها وليس القلب الذي يعني لا يعرف الإنسان عنها شيئا ان هذا مركز مخي اللي بيبعتها هي من يوم ما الانسان جنين في بطن امي تكونت هذه الخلايا بهذه الطريقه لتؤدي هذه الوظيفه وسبحان الله جعله الله عز وجل كذلك مهبيه بل الذي قال في هذاك واعلمها بذلك حاجه لا ترى بالعين الخليه الخلايا الحمراء التي تنقل الاكسجين ويعني الهواء الذي يحتاجه تحتاجه الخلايا من الرئه الى اجزاء الجسم يعني يوجد ما يقرب من يعني 4 الى 6 مليون خليه في المليمتر المكعب الواحد وكلها يعني بشكل معين تسير باتجاه معين وتعيش مده معينه وبعد ذلك تموت وهي تؤدي وظيفه وتقترب من مواضع يعني يعني وجود الاكسجين ثم تقوم بتوصيل بنسب محدده يعني ادق ما يكون فسبحان الله الهادي سبحانه وتعالى ربنا الذي أعطى كل شيء الخلق ثم هذا فالخلق دلالة قاطعة على ولود الخالق والهداية كذلك أعظم وأوضح فإن استمرار ولود الخلق على هذا النظام يعني لو وجد الناس تنسالا منحوطا من الصخر في تربة في يعني أرض صحراوية لا تنسل يوجد فيها مخلوق لا جزم بان الذي صنع هذا التمثال رجل عاقل او انسان عاقل لانه صا يعني صاغه في شكل معين ويقول كانت هنا حضره حتى ولو لم يجد غير ذلك بل كما رقمنا ادنى من ذلك فشان وحياه هذا الكائن اعظم بكثير جدا من مجرد تكوين شكله مجرد ان يوجد كشكل ده دلاله قاطعه ولوعينين وايدين ورجلين على ورود صانع له وا استمراره في الحياه يعني اعجز البشر مستحيل ان يستطيع البشر استطاعوا تقليد الشكل الخارجي بيقولوا مايكل انجلو الذي صمم تماثيل تماثيل كثيره من اعجابه بنفسه بعد ان صنع تمثال فظل يدق عليه منثال من مساري عصر ما يسمى بالنهضه فبعد اضلى يدق عليه بالقدوم الذي ينحت به التمثال ويقول له انطق انطق حتى كسر رجل التمثال من هو يعني رغبته فان هو ايه خلاص ما عجب بنفسه جدا يقول ان هو لازم دين حضر انطق وطبعا يعني شتان لا ليس شتان فقط بل ملايين المرات اشتاك ترق بين الجسم المنحوط وبين حقيقة هذا الانسان من الداخل وما فيه من ملايين الملايين من الهدايات التي تستمر بها حياة هذا الانسان فضلا عن سائر الكائنات الاخرى التي لا تعي شيئا الانسان هدايه هدايه الله سبحانه وتعالى للجنين في بطن امه كيف يبدا المص الطفل الجنين اذا ما اتعلمش المص في بطن امه للسائل الامنيوتي حول الجنين لا يستطيع الرضاعه الى نفس ومين اللي بيعلم الرضيع ان يحرك هذه العضلات اللي هو بالقطع لا يعرف اناش لا يعرف شيئا عن الدنيا باسرها يستطيع يعني يخرج من بطن امي اصرخ اولا الصراخ ده عظيم الفائده له ثم يبدا في المص هو في الحقيقه تعلم المص وهو في بطن امه امه علمته المص عطيته حاجه ولا ابوه ولا الدنيا دي كلها هو كان جوه بيعمل ايه وبعدين يخرج من الدنيا لو ما كانش اتعلم المص جوه ما يطلع ما يعرفش يمص الثدي ويحرك العضلات بطريقه معينه والبلع نشوف بعض الاطفال اللي ما اكتملش نموهم مشكلة عويصة جدا ان هو ما يعرفش يبلع ما يعرفش يبلع من وجه عشان مش عارف يحرك العضلات المخصصة للبلع لان دي عايزة نظام معين انقمض بعض العضلات المبساط في اخرى لغاية ما الطعام ينتقل الى ان لو ما عارفش يبلع حيموت حاجة وسيطة جدا ان اول دفعت لبن هتخش على الرئه هتسدها هتعمل ذهبات ما يخش بين ثلاثه لو ما يعرفش ما يعرفش يبلع وما يعرفش يرضع برده هيموت مهما يدوا له بؤه ما يعرفش يحرك بؤه فسبحان الله هو لازم يتعلمه وهو جوا الدنيا كلها تحاول تعلمها له مهما يعرفوش يحطوا له في الاخر انبه في المعده مهما يعني مهما كان خلاص يبقى نسبه حياته ضئيله للغايه الاعضاء نفسها كل جهاز ولوه نظامه في العمل لو انه تغير شئ فيه ومسلا بدل من معده تنقبض في الاتجاه ده عشان تدفع الاكل التحت ثم تغير في الاتجاه العكسي يفشل نظام الغذاء في الانسان ويهلك هذا الانسان الطفل هو بتولد لغاية النهاردة الاطباء في حيرة عظيمة مش في حيرة يعني هم مش عارفين يقولوا نظريات عديدة جدا انه في كيفيه ولاده الجنين ان الجنين بيبقى في اوضاع معينه راسه تنزل مثلا الى مسافه محدده وبعد في لحظه معينه يوصلوا يلاقوا قدامهم الراس دارت يا 45 يا اما كانت المقعد مثلا وتدور 135 درجه بالظبط عشان تنزل وتقوم الراس تبقى مهيئه انها تبقى لاسفل وبعدين يروح جاي رافع راسه كده وهو بيصحى وبعدين هو جاي بيساعدوه بس ثم الدكاتره اللي واقفين واقفين ايه يساعدوه لكن هو بقى الراس اللي اويها لافتش بيقول لك خمس نظريات ليه, ليه ليه الراس بتلف وليه المقعده بتلف في اتجاه العكسي مثلا ليه بتلف الراس بنسبه 45 درجه وليه المقعده بتلف لدرجه 135 يقولوا انقباض العضلات دي الناس يقولوا لا العضلات الثانيه تنقبض لا مش عارفين ايه ايه اللي يخلي الراس تلف دي حاجه عجيبه والله العظيم حاجه نظرات متعدده لسبب لف راس الجنين ذي الراس بتدور دورانا حول مركزها حتى تهيئ ولاده الانسان زيك لما بعض الصف يفسر قوله تبارك وتعالى في سوره عبس و... ثم السبيل اليسر فذكروا ضمن تاسيس ان هو ايه خروجهم من بطن ايه بطن ام فعلا السبيل اليسر بدقه واتقان واحكام ويعني بغير كده ما ما, ما يطلعش والا فل... اللي عرفنا الحاجات دي انما من غير كده ما نعرفش الواز متعثره الفاه وقفت انهم نعرف قيمه ان ملايين البشر بيتولدوا بهذه الطريقه الايه المتقنه السهله اللي, مفي... اللي غيرها يبقى صعب جدا وربما يحتاج يعني الامر الى يعني تدخلات عديده ويعني لو ما لفيتش لازم هم يلفوها يعني والا فملايين البشر بيلفوا وملايين في, في, في احنا كنا نعرفين حد فاكر هو لف ليه حد اننا فاكر هو لف ليه هو في بطن امه يولد لحظات الولادة والام عملت سرخ طبعا ولا هي في بلها انها تقبض عضوات معينة ولا تقبضش غيرها اي عم عايزة تتخلص من الالم وضعته امه كرها حملاته امه كرها ووضعته كرها ووضعته كرها ووضعته كرها فهي مش في بلها ولا ابوها ابوها في التنى هيطلع والد ولا بنت والتانيين عايزين يقولوا نجحت العمليه ولا ما نجحتش عشان هياخدوا فلوس او مش هياخدوا لكن المهم ان هو الجنين ده من الذي هذا هذه الهدايه العجيبه الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه هدايه الكائنات يعني جاء يعني فعلا دليل قاطع ولازم على التصرف رب عز وجل بهذه الصفات بالاحكام حكمه والعلم التام والهدايه ونصفات على يهدي كل شيء فيدايه الذكر لمات الانثى احد الوجوه التي اشار اليها التفس وهو من باب التفسير بالمثال الا فكاتب جدا ورمه في تفسير قوليه تبارك وتعالى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقا فما ضرب هذا المثال الا فالكائنات فعلا يعني البشر قد يعلم يعني البعض بعضا كيف الذكر اما الكائن الحيوانات فانها تلد نفسها يعني الذكر ياتي وانت بغير تعليل وتذلك يعني في سائر الكائنات والا فكل منها له نظام معين في التكاثر ويعني موضع معين هذه لم تدرس يعني صفه تشريحيه ولا كده ولكنه هديت الى ذلك الله عز وجل هذا هذه البدايه العامه لسال المخلوقات وقال عز وجل سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحانه وتعالى وذلك يعني الخلق عظيم ايه عظيمه والتسويه ايهات عظمه والخلق والتقدير ايهات عظيمه اللي هو كل شيء ومحدد له يعني سلفا محدد له قبل ولودي ما يسير عليه وسبحان الله فعلا الانسان بيتولد وهو محدد له كل الكاينه الخلايا بتمشي في طريق معد سلفا لذلك يعني موارد كده الخلايا يقولوا الخلايا دي تهاجر وهي الجنين جنين في بطن امي من موضع الى موضع اخر امشي كده طب هي ماشيه ازاي ومين اللي مشاها يقول لي خلايا تتحرك بهذا التحرك العجيب لدرجه ان اجزاء مثلا هي اصلا متكونه مثلا من القشره الخارجيه الجنين بيبقى عدد طبقاته على الطبقه الخارجيه مثلا ويتكون منها مثلا المخ والجلد ونحو ذلك المهم من اجزاء معينة بتهاجر وتخرج عن مكانها يقوم يجي لها التغذية الدموية والعطرية من المكان اللي كانت فيه قبل كده ايه اللي خلها تنتقل لأنها عرفة انها تؤدي هذه الوظيفة بعد ذلك لو قلنا على سين مساء الخصية الخصية تمشأ اصلا في ظهر الانسان بجوار الشجال الاورطي في ظهر الانسان ده اول منبع لها وبعدين المكان ده لو فضلت فيه تضمر الخثره لان لابد انها تكون في درجه حراره اقل من درجه حراره الجسم فتحتاج ان تكون خارج الايه تجويف البطن فان من أن هذه الخلايا الخلايا بعد تكوين الخثره تهاجر الى الموضع الذي سوف تتكون فيه بعد ذلك كيس السفن الذي يخرج به الطفل والخثره تكون في خارج ولذلك الاطباء يقولوا ان هو التغذيه الدمويه والعطري وكل كل الحاجات بتاعت الخصيه بتخرج من الاورطه الظهريه لان هو موجود ده اصل منبع الايه الخلايا اللي تكونت من الخصيه في ذلك الموضوع بعدين هاجرت ونزلت ودرجه حراره معينه لو انها زادت عليها ذاك لو فضت الخصيه دي في البطن باي سبب من الاسباب تضمر وتفسد وربما تحولت الى خلايا سرطانيه بعد ذلك فتنزل في هذا المكان المعد ثلاثا علشان تؤدي وظيفة بعد ما يقرب من 12 او 15 سنة على الاقل او ربما 25 او 30 سنة تؤدي وظيفة معينة بعد مدة الله عز وجل اعلم بها وهي بتفضل كامنة ونموها ضعيف جدا لمدة 12 سنة او 13 سنة بعد كده من 10 الى 12 بعد 10 سنين تبدأ تنمو نموه تاني طب اشمعنى ده اللي ما نماتش طول المده دي بالنمو ده وجات عند الموضع ده في تاريخ الانسان اللي ان فيه تقدير سابق وقد وهذا سبحانه وتعالى هو بني ادم بناء نفسه كبر حاجات كبرت وحاجات فضلت زي ما هي وبعد حاجات تكبر لوحدها حاجات تصغر بعد كده في الانسجه اللنفاويه في اول يعني شهور الاولى بتنمو نمو سريع جدا وبعد ذلك تضمر لان هو الانسان اجهزه المراه عنده بتكون لسه بتتكون فيكون هو محتاج ان الاجهزه الليمفاويه تكون متضخمه في هذه الاصل الاولى بعد كده على مدى 6 سنوات تضمر بعد ذلك او تصغر حجمها في خلايا ثانيه بتكبر بنمو طبيعي لها اوقات تكبر فيها طفره زي يعني يعني اول سنتين من العمر وبعد كده بتنمو اقل شويه وبعد كده عند 6 سنين بعد كده طفره جامده جدا عند البلوغ وفيها اعضاء وانا بتكبر ونموه غير معتاد نمو خاص معين بيها فده دليل على تقدير سابق كل الخلق كذلك صحيح انا اخ بيقول لي احنا الواحد بقى قاعد يفكر في نفسه كده يقول هو الواحد لو فضل يتطور كده يتطور لغايه فين كان يخلص في السن ما هو في بيقف عند حد بعد 20 مثلا 17 18 20 سنه يلاقي نفسه وقف على النمو طب ليه طيب ايه اللي خلاه يقف ان في تقدير سابق فعلا مقدر و قدر التقدير السابق ايه عظيمه والهدايه ايه اعظم الله عز وجل خلق فسوى وقدر فهدا سبحانه وتعالى هو الهادي عز وجل ثم هناك هدايه اخرى هدايه للمكلفين من الانس والجن وهي هدايه البيان والارشاد كما قال عز وجل وهديناه النجدين فالله عز وجل بين للمكلفين من الانس والجن طريق الخيس من طريق الشر إن هديناه السبيل إما شاكره وإما كفره على وجهين بالتفسير في هذه الآية يعني إما أنه هديناه السبيل هذا إما يعني بيّن له السبيل على التفسير النعناء إما وخير الإنسان رؤيا له الاختيار بإرادة الله شبحانه وتعالى وقدرته إما أن يشكر وإما أن يكفر أو التفسير الثاني بعضهم جعله الله عز وجل شكوى وبعضهم جعله الله عز وجل كفوره اما شاكرا واما كفورا فالله يعني هنا اول التقسيم على التفسير الاول معنى التاخير ان كل انسان بيخير بين وبين التفسيرين متلازمين في الحقيقه لان كل منهم يتكلم عن نوع من انواع الهدايه والله اعلم وكذا قال سبحانه وتعالى واما تمود فهديناهم فاستحب العمى على الهدى لو كانت هذه الهداه ذات توفيق لما استحب العمى على الهدى ولكن هدايا هنا هداه بيان اذ يماهم اي بينا لهم طريق الهدى قال اما تمضوا فديناهم فاستحب العمى على الهدى فخبتهم سيخضوا عذاب الوهن من التوشو وهذه الهدايا عن طريق الرسل لما قلنا تفرد الله بها وان طحت النسبة إلى الرسل لكن فعل الله عز وجل غير فعل الرسل الرسل تدعو إلى الله وتبين والله هو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب ففعله سبحانه متفرد به الرسل ما تستطيع أن تأتي بهذه هداية من قبل نفسها الرسل تبلغ عن الله عز وجل رسل, رسل مبشرين ومنذرين والله الذي شرع الشرائع المحكمة غاية الإحكام وبينها للناس غاية البيان وأنزل الكتب التي بها المحكمة يظل هذا النور لمن يريد أن يستضيع به عبر الزمان في كل مكان جعل الله سبحانه وتعالى دعاة إلى الخير كما قال سبحانه وتعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد فعلى هذا المعنى لكل قوم هاد يعني مبلغ لهم كما أنك أنت تهدي هؤلاء وترشدهم فكذلك أو أن الله هاد هو الله اي هو عزير الله الذي يهدي من شاء لكن التفسير الاول اصح ولكل قول هذه يعني مبين لهم يبين لهم كما قال ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وحده لا شريك له وهذا يعني شرط التكليف وهو عام في الامم وان خص منه احاد من الافراد فهذا لا يقضه في صحه العموم فان بلوغ الرسالات الى الامم واضح جدا حاجه الانسان الى الدين حاجه فطريه قديمه قد ما وجود الانسان ولا يستغني ابدا عنه ولذا كذب من زعم ان الدين تطور في يعني اعراف الناس حتى وصل الى التوحيد الدين بدا بالتوحيد ان الله الهادي هذا الانسان الاول هذا ادم عليه السلام واختاراه ربه فتب عليه وهدا وبين له وانذر عليه اوامر وجعلها شريعه لبنيه وبناته ثم بعد ذلك ظلت قرون على التوحيد الى انحلها الشرك في قوم نوح فارسل الله نوحا وهكذا ظلت الرسل موشرين ومنذرين في كل زمان وباستثناء كما ذكرنا في احاد من الامم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام بعضكم يحقد يوم القيامه رجل ابو احمق ورجل هرم ورجل مات في الفتره يقول قد ادى الاسلام ولا اسمع ولا اسمع شيء او يقول احمق ربي لقد جاءني الاسلام وما اعقل شيئا والسدياد يرمونني بالعار ويقول الهرم ربي لقد جاءني الاسلام وما اعقل شيئا ويقول الذي مات في الفتره ربي ما اتاني لكن الرسول واضح جدا ان هؤلاء الذين يحتجون ويكون لهم العذر عند الله ويختبرهم في التيامه هم احاد من الامم وليس امما باسرها ذلذلك العموم ولقد بعثنا في كل امه الرسوله يمكن ان يكون الاحاد المتفرقين اللي في الجوادي والصحراء او في اداخ الغابات او او الجبال العاليه او الجليد او نحو ذلك قلل قله احد من الناس اما جماعات الناس الامه جماعه من الناس طائفه جماعات الناس تقدم لغاثها دعوه الرسل صلوات الله وسلامه عليه اجمعين لان الله الهادي النور الهادي سبحانه وتعالى هداهم بين لهم بعدله سبحانه وتعالى وحكمته فثم بعد ذلك خص المؤمنين بهدايه خاصه من المكلفين خصهم بهداه التوفيق والاسعاد لان خلق الهدى في قلوبهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان اخذ بنواصيهم اليهم ووجه وجهه قلوبهم الى محبته وعبادته سبحانه وتعالى وذلك فضله ياتيه ما يشاء والهدايه الاولى عبده اقام بها حدته على خلقه جميعا لالا يكون للناس على الله حده بعد الرسل وام الهدايه والتوفيق اذا التوفيق والاسعاد وخلق الهدى صاغها سبحانه في من تناسبه في الارض الطيبه التي تنبت هذا البذره شجرا مباركا طيبا ياتي فوق ثمره في كل حين هو اعلم حيث يجعل رسالته واعلم سبحانه وتعالى بالشاكرين واعلم الظالمين لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم راضون فهم علمه الله عز جل صم بكما صم عن الحق فاعم لا يسمعون بكما عنه لا ينطقون به عميا عن ايه الله لا يرونها ولو علم الله فيهم خيرا لا اسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم مرضون فهو بعلمه وحكمته عز وجل وضع البذر الطيب في الارض الطيبه وكونه خصا قوما بهدايه التوفيق لا يكون ظلما منه ان حرم منها غيرهم ممن لا يهيئ لها ولا تناسبه ولذلك انه اعلم بعباده عز وجل وقد اقام عدله بهداية البيان ولا يعذب احدا فمن الله دون هداية بيان ودون وجود عقل وادراك وسمع حسي فمن كان بلا عقل احمق لم تقم عليه الحجه وينتحر في القيامه وكذا من كان اصم لا يسمع باذنه اما من كان يسمع بحسه اذنه ولكنه اصم عن الحق لا يسمع اي لا يعرض عنها يسمعها ولا يريد فهمها هذا عدل من الله عز وجل ان وضع فيه ذلك وخلق الضلال في قلبه لا يناسب ارض قلبه الا البذر الخبيث وضع الله سبحانه وتعالى البذر الطيب في الارض الطيبه وضع الله الايمان في قلوب المؤمنين الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ووضع الخبيث مع الخبيث ثم هو فيه ليركبه جميعا ثم يجعله في جهنم سبحانه وتعالى ف هذا فضله يؤتيه من يشاء وهدايته العامه هدايه عدل وسبحانه وتعالى اقر به حدته على ما شاء وهدايه المؤمنين شملت كل انواع الهدايه ولذلك اذا سال المؤمنون ربهم اهدنا الصراط المستقيم في فاتحه الكتاب فانهم يسالونه الهدايه الى دينه الحق تراث المؤمنين الصادقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يسالونه هذه الهدايه اولا يسالونه الهيه ان يبين لهم ما اختلف الناس فيه ليعلموا شرعه فانهم اذا هدو الى الاسلام اجمالا بفضله فوقفوا يصلون وعرفوا فضله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الدين الا انهم يحتاجون الى التفصيل فان تفاصيل هذا الدين اختلف الناس فيها ولا يزالون يختلفون وكم من اناس ضلوا طريق الحق ببدعهم وايرادهم عن الكتاب والسنه وكم من اناس اجتهدوا فاخطوا وانت حتى تسعد في هذه الحياه تحتاج الى البيان والى ان تهدا لما اختلف الناس فيه عن الحق باذن الله سبحانه وتعالى وذلك لان الانسان حتى ولو كان بغير قصد اخطأ الطريق او نفى او نفى ما ينبغي له ان يفعله او حتى لو كان عن اجتهاد كما ذكرنا ويعني لم يكن قاصدا فانه ينقص من راحته وسعادته بقدر ما ابتعد عن السرط المستقيم حتى ولو كان كما ذكرنا مأجورا على بذله الجهد فموسى صلى الله عليه وسلم راح على الى بلاد بعيده سفرا طويلا الى الخضر لكي يتعلم من العبد الصالح قال سبحانه وتعالى اذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او اضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نافيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد موت النصب حتى جاوز المكان الذي رمى فموسى عليه السلام مجتهد وسائر اجتهادا وانما وبذل كل ما في وسعه قال للفتى انظر لا اكلفك اكثر من هذا الفوز فانظر متى ترجع اليه الحياه ومتى يزجي البحر وهذا ما كلفت عسيرا ومع ذلك الشيطان لانشاء المرصاد وان عجز عن ان يجعله يقصد المنكر والمعطيه فانه ربما يكتفي منه بالذين اليس ياتي للانسان في الصلاه يقول له اذكر كذا اذكر كذا لينسيه ذكر الله عز وجل الذي في الصلاه فهو يعني لا لا لا يدخر اسعا في ان يتعب الانسان ولولا لم يستطع الا بان ينسيه فانسى الفتى ذكر ذلك الفوز وكان الفتى في زياد ايضا مشفقا على موته صلى الله عليه وسلم عندما ولده نائما وردت الفوطه قد حي امامه ودب الى البحر فقال اوخذه فاخبره فقال الى الى استيقن اخبرته هو كان عايز ايه مش بخله عشان ما نمش وسفر طويل هو في الحقيقه هو ما تعبش ما كانش تعبان سيدنا موسى قال النبي عليه الصلاه والسلام يخرج موسى ما استطاع حتى جاز مكان النبي ما علنه خطا غير مقصود بل كان عن سعيه الى بذل الجهد في سبيل طلب العلم في طاعه الله عز وجل وكذا كان عن نفيان وان كان الشيطان هو الذي يسعى الى ادعاء النوم النسيان بينوم ظل يهدهد بلالا كما يهدهد الطبيب حتى ايه حتى نام على صوت الفرج ما ده اللي يعرف ياخده ما عارفش ياخد كده اكتر من كده الرسول والصحابه رضي الله عنهم الغرض المقصود ان ايه أن, ان ان ان الانسان حتى ولو كان بدون تعمد المعصيه ولكن حصل نوع من النسيان او الخطا غير المقصود حيتعب بابتعاده عن الشر او ما وصفش العباده حطها عشان كده احنا بنتعب لو الانسان ادى العباده كما ينبغي مش يتعب ابدا مش هيلاقي اي تعب لان هو ذلك يعني يعني اهل الجنه يسبحون ويلهمون التسبيح كما يلهمون ايه النفس لان هم وصلوا الى قمه القرب من الله سبحانه وتعالى او اعلى درجة او درجات متفاوته في القرب من الله فيقوم ما يتعبوش ما ما فيش تعب في العباده ولكن الانسان إن إن بيتعب عشان مرتبط بالارض الارض هيتعبوه الارض اللي نا فيها من شهوات ورغبات وغيرها مما يجذبه الى الارض فهي دي اللي تتعبوه فلو انه حتى حرم الهدايه مع انه هو مغفور له ذلك هيتعب فارسالكم نسال الله عز وجل الهدايه الصراط المستقيم فهو بيسال الله ان يبين له ما اختلف الناس ايه فيه حتى في الاصول اللي هي بين مجتهد المصيب له اجرانه وبين مجتهد مخطئ له ايه له اجر لكن انت محتاج ان انت تكون ايه مطيب هي مش معناه ان انت جاي خابط اي حاجة وخلان انت تحتاج ان انت تكون مطيبا في ما اختلف الناس وفيه وتوفق وتهدى لتسعد في هذه الحياة فضلا من الاجرين في الاخرة اعظم من الايه من الاجر الواحد والانسان ما يفردش في اي شيء من الاجر ثم بعد ان يعلم الحق يحتاج الى انه الى ان يعمل به والى ان يحبه وان يعني يختاره وهذه الهداه التوفيق يحتاجه المؤمن تفصيلا وليس فقط اجمالا ان هو اختار طريق الاسلام بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى لكن هو عايز يعرف الاسلام ده ايه وعايز ايه يوفق للعمل به ويلهم ان يطيع الله سبحانه وتعالى وبعد ما يعمل بيه محتاج ان هو ايه يثبت عليه يثبت عليه حتى لا ينحرف بعد ان عامل بهذا الخير وان فكم من انسان يلتزم ثم يترك الالتزام كم من نسان يطيع ثم أترك الطاعة بعد مدة بعد أن ذاق حلاء الطاعة حتى ربما مقلب القلوب سبحانه وتعالى فأنت تحتاج إلى التثليت على هذا الهدى إلى الممات من ضمن هذه الهداية هداية الناجعة دعوة الناس إلى الخير والدعوة إلى الله عز وجل لأن ذلك من ضمن العمل الصالح فلما تقول اهدنا الصراط المستقيم فعلا حاجة ضرورية أعظم ضرورة إلى أن تعلم وتوفق العمل وتثبت على ذلك العمل إلى الممات ثم إنك بعد ذلك في حادة أمس وأشد في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أن تهدى إلى طريف الجنة فإن الطريقة إلى الجنة يمر على جهنم الصراط المضلوب على ظهر جنة أدق من الشعر وأحد من الصريف كما كان الصراط المستقيم في الدنيا كان يعني على جنباته مهالك ومخاوس والسائر فيه كانه يسير في طريق مليء بالشوك وبصعوبات وعقبات ويوشك ان تذل قدمه هنا فيدركها مره اخرى ويحاول ان يثبت على ذلك الصراط فذلك بل اسد امر الصراط بالاخره وهذه الهدايه في الاخره تابعه للهدايه في الدنيا ان تهدا الى طريق الجنه وان تثبت الله عز وجل الله قدمك قدميك على الصراط المستقيم وان توفق للمرور على عليه فانه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ضحب مزله فكان تضحب وتذل فيه الاقدام تضحب على ذل ضحب مزله عليه خطاطيف تاخذ الماء من النار تاخذ الماء بعمل كلاليب كشوك استعداد لا على مقدره عظامها الا الله فما احوج الناس الى يعني الهدايه في هذا الموضع وان يرشدوا وان يرجع لهم النور فان الله سبحانه وتعالى انور هذه كما جعل في قلوب عباده المؤمنين نورا في الدنيا متفاوتا كذلك يجعل الله عز وجل نورا لهم يوم القيامه على قدر اعمالهم وعلى قدر يعني ايمانهم يجعل الله عز وجل نور المؤمنين اسعا بين ايديهم وبايمانهم واما نور المنافقين اخداهه الله عز وجل ان يعطيهم نورا وهم في الظلمه فاذا جاءوا عند الجسر طفئ نور المنافقين عند الصراط فهذا اشد لحظات الكرب عليهم ولا حول ولا قوه الا بالله كيف يهتدون الى ما هو ادق من الشعره واحد من السيف في ظلمه بلا نور واذا كان المؤمن الذي معه نور كابهامه على على قدر ابهام قدمه يضيء مره واثره مره على خطر عظيم وتعلق رجل وتسقط رجل وتعلق يد وتسقط يد حتى وترسعه النار مره تدفعه النار مره ويخطو مره ويطفئ النور مره ويضيء مره هذا في خطر عظيم والله اعلم جهنم كم هي كم حجمها الهائل يؤتى يوم القيامه بجننم لها 70 الف ذمام مع كل ذمام 70 الف ملك يجرونها هكذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام وتمر انت على ادق من الشعر وحد من السيف وبحظ المزله لو كان صلبا ثابتا لكان والله خطرا عظيما فكيف بضحض ما زل وعليه خطاطيه وال وال والسقوط سقوط هاويه رهيبه ما شاء الله العافيه يعني ان الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين خريفا لا يدرك الهقار سبحان الله لا ترى فيه حادثه الى الهدايه في الاخره وصراط المستقيم تبع بحث فعلا بحتاج الهداه بانواعها كلها للنوع الرابع بقى نوع الهداه الهداه الى طريق الجنه الى صراط المستقيم في الاخره وعلى قدر استقاماتك على صراط الله في الدنيا تكون استقاماتك على صراط الله عز وجل المستقيم في القيامه ثم الى نجوته من هذا استجابه الى ان تستفي حباب الجنه فيذهب الناس الى ادم ثم نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى كلهم يتراجع ثم يصلون الى محمد صلى الله عليه وسلم يستفتح لهم باب الجنه فاذا دخلوا الجنه بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم فاين منازل كل منهم الله عز وجل يهديهم اليها فهم بمنازلهم في الجنه لهم اهدا اليها من منازلكم في الدنيا بعد اصرافكم من الجمعة وكما قال عز الله الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفا قتل لكن قال سيهديهم هذه بذله في الاخره كما ذكرنا نهايتها دخول الجنه والهدايه الى المنازل فيها وام الكفار فيهدون الى صراط الجحيم واحد واحد فهدوهم الى طاقب جهنم خذوهم يداعون داعا يدفعون دفعا الى صراط الجحيم واين هي ولا ندري اين اماكن الجنه والنار الجنه في السماء نعم لكن في اين اين هي انما يهدى المؤمنون اليها كما ذكرنا ثم يهدون الى مساكنهم في داخلها والكفار يدفعون دفعا ويحشرون حشرا إلى جهنم وبئس المصير نعوذ بالله من ذلك فهذه مراتب الهدايه التي يدل عليها اسم الهادي سبحانه وتعالى نساله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى ان يجعلنا من المهتدين تفرده سبحانه وتعالى بالهدايه من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قال البديع الذي ابدع السماوات والارض وما بينهما بلطيف صنعه وبديع حكمته بلا معين ولا مثيل البديع ابدع يعني خلق السواد ارض على غير مثال سابق خلقه سبحانه وتعالى بلا مثال وبلا معين ناخذ عز جل يعني لا يحتاج الى معين ومن هذا اللفظ لفظ البدعه انه شيء محدث على غير مثال سابق في الدين كما قال عليه الصلاه والسلام كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وصف بها كل محدثه في الدين تعريف البدعه طريقه مخترعه في الدين تشبه الطريقه الشرعيه ويقصد بها المزيد التقرب الى الله عز وجل لانها على غير مثال سابق في الدين الله عز وجل ابدع السماوات الارض البديعه وكذا المبدع من اسماء سبحانه وتعالى خلقها على غير مثال سابق الانسان لما يفشل التقليد ل يعني لما خلقه الله اللي الكفر اقول لك للطبيعه يقولوا ايه يبقى انسان يعني ده يبقى حاجه عظيمه وفنان وولهو ذلك وهذا يعني مما اعطى الله عز وجل الانسان من قدرات يعني بعضهم بيستغلوها في النافع وبعضهم بيستغلوها في الضار لصناعه التماثيل وغيرها لكن في اشياء يحاكي الانسان ما صنع الله عز وجل فيوفق فينتفع يعني لو جينا نلاقي مثلا الميكروفون ده ترى هو في في الحقيقه محاوله لتقليد طبله الودن علشان يعمل ايه يعمل الصوت يعني زي الاهتزازات معينه بحيث ان انت تسمع ايه الاصوات بهذه الطريقه دوره تغيير الطياره مثلا عباره عن تقليد لايه الطائر فعلا وبنفس الاشكال اللي بني ادم قاعد يعني انسان حاول مرات عديده عشان يدخن وحتى نظريته الطيران نفسه وتصفيق الهواء منه وكده عباره عن ايه انواع من الطيور وبحيث الهواء في الدور بيتجه في اتجاه معين بيقوم يرفع الطائر يقلل ف الانسان حاول يقلد ذلك في يعني ذلك ادعى له كلما صنع شيئا حاك فيه ما صنعه الله عز وجل اولا ورفعه الله عز وجل به زي ما اتعلم مثلا السباحه من الكائنات الاخرى وربنا علمه ان هو يكون يبني السفينه على شكل معين اشبه شيء بالحيوانات التي ايه التي تسبح على سطح الايه الماء كغيرها فالبط غير مثلا الغوي المقصود ان هو ذا اجعله ان يشكر نعمه الله الذي علمه ووفقه وجعل فيه القدره والعلم والفهم حتى يصنع هذه الاشياء فلو يعني ويعرف قدره البديع سبحانه وتعالى وعظمته انه صنعها سبحانه وتعالى وخلق هذه الكائنات على غير مثال سبق فله الحمد عز وجل البديع الباقي الذي كل شيء هالك الا وجهه فلا ابتدأ لي اوليته ولا لاخر يده زوال الباقي يعني قريب معناه المعنى اسم الاخر هو الباقي بعد خلق كل شيء هالك الا وجهه قال عز وجل كل من عليها فان وبقى وجه ربك ذو الجلال والكمال وهو باق بذاته عز وجل وبقاؤه سبحانه من صفات ذاته وانما يبقي من شاء من خلقه بقدرته ومشيئته فاهل الجنه خالدين فيها باذن ربهم تحيه فيها سلام والكفار كذلك بقاؤهم باذن ربهم وقد ابقى الله عز وجل من خلقه ما شاء بقدرته وعزته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى الوارث الذي يرث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين انتقل اليه الملك الوارث ما ينتقل له الملك وهي كانت ملكا له عز وجل ولم تزل ملكا له والملك يومئذ لله وكان قبل ذلك له عز وجل وهو مالك يوم الدين وهو مالك يوم الدين وتسائل الايام قبله كذلك هو مالكها وملكها فمعنى الوارث ومعنى مالك يوم الدين ومعنى والامر يومئذ لله ولمن الملك اليوم لله الواحد القهار هو من نفس الباب ان ذلك في الدنيا كان هناك من ينازع في وكان هناك من يظن ان له ملكا وان انه وارث ممن قبله ملكا حقيقيا وان له امرا في هذا الكون وان له ملكا وملكا كما ذكرنا فاذا ظهرت حقيقه الامر و بان لكل الخلق يوم القيامه ان الملك الحق لله عز وجل وان كل الأموم منتقلة إلى الله عز وجل ممن تسمى بملكها مجازا بغير حقيقة انتقل ذلك عنه وآل الأمر إلى ما بدأ منه آل الأمر إلى أن الملك لله بلا منازع لا في الظاهر ولا في الباطن لا في الإثم ولا في الحقيقة لا مجازا ولا حقيقة يعني لا ملك لأحد ولا ملك لأحد إلا إلى الله عز وجل فهو الوارث الذي يرث الارض ومن عليها وهو سبحانه وتعالى خير الرازقين واليه المرجع والمقال فبإيجاده كل موجود وجد واليه كل الامور تصير الرشيد في كل اقواله وافعاله وبالرشاد يامر عباده واليه يهدهم ان ربي على صراط مستقيم معنى قول فود عليه السلام ان ربي على صراط مستقيم احسن تفسير لاسم الرشيد سبحانه وتعالى قال عز وجل من يضل فلن تجد له وليا مرشدا فالله سبحانه وتعالى في افعاله على صراط المستقيم رشيد عز وجل هو اعمال افعاله كلها حكمه وعد افعاله كلها على سنه ماضيه لا ترد لها تحويلا وبحكمه بالغه وان لم تغر النذر عن الكافرين شيئا ولكن العبد المؤمن يوقن ان الله على صراط المستقيم كما ذكرنا له سنه ماضيه في خلقه يفعل سبحانه وتعالى افعالا اعلم الخلق به يعلمون منه ما لا يعلم الناس كما قال يعقوب الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون يعلم ان الله له سنه باضيه في تفريج الكروبات واجابه الدعوات واكرام من اطاعه وتفضيله واهانه من عصاه وخفضه سبحانه وتعالى سنته ماضيه سنه ماضيه في نصره المؤمنين وفي مجازاه الطاغيين وخذلان الكافرين والمنافقين والظالمين ذي سنه ماضيه سبحانه وتعالى فهو على صراط مستقيم وهو رشيد عز وجل والرشد ضد السفاه الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا غير غير حكمة لا يقدر شيئا ولا يشرع شيئا سدا ولا لعبا ولا باطلا منزه عن ذلك سبحانه وتعالى والمعنى الاخر او من لوازم هذا المعنى لانه عز وجل على صراط مستقيم وهو الرشيد في اقواله وافعاله فهو سبحانه يامر ويبعده بالرشاد لانه يحب يحب الرشاد ولا يحب الفساد وذم من ليس برشيد كما قال يق عن فرعون وما امر فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد يقود مقومه يوم القيامه فارده الناء وبئس الورد المورود ففرعون ليس على رشاد لانه خالف شر الله عز وجل الله لا يحب الفساد العوض المقصود ان الله يأمر عباده بالرشيد بانه سبحانه وتعالى الرشيد كما انه سبحانه وتعالى الرحمن امر عباده بالرحمه وقال النبي عليه الصلاه والسلام الرحيمون ارحموا من الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء كما فالله يحب بنت ان تكون على اسره المستقيم وهذا بعد المرشد هو ولي ولن تجد لمن فلن تجد له وليا مرشدا والولي المرشد مش ان هو شخص من الناس ده المصطفى يقول لك ناخد من الايه دي ان لابد ان الواحد يكون عنده ايه لازم يكون له ولي ايه مرشد الولي المرشد هو الله عز وجل الله هو الولي الذي يتولى امر العبد مش ولي يعني الولي بتاعهم اللي هو اللي بيسموه ولي اللي هو راجل اللي هيتبنى على قبره مقام هو ده الولي والمرشد ان هو يرشد لا ده هنا الارشاد من الله سبحانه وتعالى انه قال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يبقى المهدي هو من كان الله وليه الذي الذي ورشده سبحانه وتعالى الصبور الذي لا احد اصبر منه على اذى سمعه ينسبون له الولد ويرحدون ان يعيدهم ويحييهم وكل ذلك بسمعه وبصره وعلمه لا يخفى عليه منهم شيء ثم هو يرزقه ويعافيهم ذل ذلك بانهم لم يبلوه نفعه فينفعوه ولا ضره فيضروه وانما يعود نفع طاعتهم اليهم وبال واسيانهم عليهم واستغنى الله والله غني حميد زعما الذين كفروا ان الله يبعث قل بل وربي لا تبعثون ثم لسنبئن بما عملتم هذا ذالك على الله كثير سبحانه وتعالى ثبت الحديث انه قال النبي اسلام لا احد اصبر على اذن سمعه من الله يدعو له صاحبه والولد ثم يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى فهو عز الصبر الصبر تحدث معنى هنا ان الله عز وجل سيمتع من اقاربهم يعني كما قال وما منعنا ان نرسل بالاس الا ان كذب به الاولون الله ما الذي يمنعه عز وجل هو سبحانه وتعالى يمنع نفسه سبحانه وتعالى فالله عز وجل يعني هناك يعني زي زي ما عرف تردد لو ورد في الحديث وما ترددت في شيء انا فاعل ترددي في قبض عبد المؤمن ذلك ان الله سبحانه وتعالى يحب ويكره سبحانه وتعالى يريد اشياء يكون له فيها الحكمه البالغه وفي ضمنها يكون هناك امر مكروه له عذرا فالارادتان او المحبه والكراهيه قد يجتمعان في امر واحد وهو سبحانه وتعالى ابنه نفسه من يعني امور يريده يحبه سبحانه وتعالى بما فيها بما في حصولها من فوات ما هو احب اليه عز وجل فانه سبحانه وتعالى لم يهلك هؤلاء الذين ادعوا له الصحابه والاولاد هؤلاء الذين يغضمونا يقتلون اولياء ويحاربون دينا لانه سبحانه وتعالى صبور يحب ان يحمد سبحانه وتعالى ويشكر ويريد ان يقيم الحجه على عباده رغم في ما رغم ما في تركهم وامتلاءه عز وجل من تعذيبهم من الامور التي يكرهها من وقوع الشرك والفساد وادعاء فوز الولد لله لكنه سبحانه وتعالى يمترى من عذابهم ويصبر على عليهم لما في صدره عز وجل عليهم امتلاء من عليه من فسكه البالغه والمصالح العديده الذي ظن ما يحبه عز جل اكثر مما كان يحبه لو لم يقدر ذلك فهو سبحانه وتعالى كان قادرا ان يجعل الخلق جميعا مطيعين له عبيدا كالملائكه ولكنه سبحانه وتعالى قدر وجود نوع من الخلق يولد في ارادته اراده الخير واراده الشر وله من الشهوات والرغبات ما ينازعه إلى عدم امتثال أمر الله هذا هو الإنس والجن والإنس خصوصا وقدر عز وجل أن يولد فيه من يكون أفضل من ملائكته الذين لا يبدون رغبة ولا إرادة إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى فكان خلقه لهذا النوع الإنساني نعمى فيه من الشر الكثير بالنسبة إلى عدده تسعمائة وتسع وتسعون في النار وواحد في الجنه لكن في هذا الواحد من الخير الذي يحبه الله اكثر مما احب من ملائكته عز وجل واذا فضل هذا النوع في الاخره على كثير من ملائكته فضل المؤمنين وجعل الذين يدخلون الجنه وافضل الانبياء جعلهم سبحانه وتعالى جعل الملائكه تسلم عليهم واسرد ملائكته لابيهم ادم عليه السلام تكريما لهم تكريما للجنس الانسانيه لجنس الانسان لان الله يحب من بعضه من بعضه اعمال الخير التي تنازعه نفسه الى نضيها والتي يلد عقبات في سبيل عملها والتي من اجلها قدر الله عز وجل كل هذا الضلال والشرك والكفر من اجل ان يخرج العبادات التي هي يعني شاقه على كثير النفوس تخرج سهله سلسه بحب عظيم واخلاص تام لله عز وجل رغم المتاعب والعقبات والصعوبات ورغم المنازعات والصراعات يحب عز وجل ان يبذل النفوس في سبيله وان يضحي اهل الايمان باموالهم وانفسهم وارواحهم له عز وجل ويعجلون اليه ليرضوه سبحانه وتعالى ويتحملون انواع الاذا وانواع الفتن في سبيله عز وجل ويحاربون من اجله عز وجل في الداخل داخل نفوسهم يحاربون الشياطين والنفس الاماره بالسوء والرغبات المنحرفه لهذا الطويل وفي الخارج يحاربون اعداء الله كالكفار والمنافقين الذين اعطاه الله عز وجل انواعا من الاموال والاولاد والسلطان والزينه لكي ينظر كيف أفعل المؤمنون في ذلك فالفضل الأول والآخر لله عز وجل له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا نحفي ثناء عليك أنت كما سنت عن نفسي أقول قولي هذا ورحمة الله